everything وَلَقَدْ نَعْلَمُ اللَّهُ فَوْقَهُمْ اِتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ O mennuss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 والله غفور رحيم واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ